وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ مَن لَّمْ يَظْهَرُوا قَوْمَنَ اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ۚ قَالُوا مَن أَحْيَاكَ إِلَٰهٌ فِيكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ فَتَأَمَّلُوا مَا تَسُوقُ بِهِ آيَاتِنَا لِلَّذِينَ يَنهَوْنَ وسوم واخذنا واخذنا الذين ظلموا في عذاب بئس بما كانوا يفسقون فلم هاذو امانه ان قلنا لهم يكونوا قرده خاسئين وَإِذْ أَنذَرَ رَبُّكَ لَيَغْفِرَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَشَاءُ مِنْهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ وَقَدْ رَأَيْنَا مِن فِي الْأَرْضِ أُمَمًا منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلغناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلف ورث الكتاب يأخذون أرض هذا الأدلى ويقولون سيغفر لنا وَإِنَّمَا رَضُّ مِثْلُهُ ألم يَأْخُذُ أَلَمْ يُؤَخَذْ عَلَيْهِمْ مِثْقَالُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقُولُ عَنَ اللَّهِ إلَّا الْحَقَّ وَدَوَسُوا مَا فِيهِ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ